إيش يذهبكم أيها الناس ويأتي آخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا فعنده الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميع. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بشهادات لله شهادات لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غلياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون فإن الله كان بما آمَنَ مَن وَآمنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ورسله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا باشهر بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أوريا نزل فإن العزة في الله جميعاً وقد نزل عليكم في كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها بها أن إذا سمعتم آيات لا يَقُوْضُ فِي حَدِيْثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعٌ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ نَجْمَعُهُمْ الذين يتربصون بكم فإنه كان لكم فضح من الله طالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب طالوا ألم نستحلف عليكم ونن يجعل الله لمكاف أولياء من دون المؤمنين أتريد أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفلين من النار ولن تجد لهم نصيرا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 فَكُمْ <تصفيق> إِنْ شَكَّتُمْ وَأَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَكِيرًا